متفش وطمني وفراحي ام الشهيد مصر جايه بحبها جايه بالجيل الجديد امي مصري وابنا راح وجاب لك حقها كل شبر في وقرب مش بعيد يا عمي يا عمي وفرحي أنا في السماء شفت جنة ربنا والشهاد أنا روحت بس ما بانسكيش دمعة عليك ليه ولازم اسألك رحت ده المكتوب وكان لازم يعيش يا أمي يا أمي يا أمي يا, أمي يا للشهادة بعل وصوت وصرخ ونادى صمت الكلام من بين كلام من بين ملامح يوم جديد ذكرى لنا وبكرة يجي الخير علينا قلب واحد دم واحد مصر يعني إيه